ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبل وكم ليبل وكم أيكم أحسد عمله ولئن قلت إنكم مبعثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا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 وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولا إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها منه إنه ليوس كفور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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَنَّ إِلَيْهِ الْمَصِيرَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ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 وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَأَنَا رُمَوْعُهُ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَآئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا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 أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة،هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا هل يستويان مثلاً؟ أفلا تذكرون؟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 وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي ويا قوم من ينصروني من الله ان ترتدتم افلا تذكرون ولا اقول لكم عنادي خزاين الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول الذين تزدرى اعينكم لين ياتيهم الله خيرا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 وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماؤ اقلعي وذيض الماء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 يُرْسِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَالَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيثٍ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 البشر يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أوهام منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود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 أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وانطرنا وانطرنا عليها حجارة من سجِّل منضود مسوَّمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.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 قال يا قوم ارهطئ اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فَأَنْتَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابُنْ يَخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ آمَنَنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 فوساهم فما اونت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لم لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه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 ان ربك فعال لما يريد وانما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوظ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير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 وأقِم الصلاة طرفا النهار وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ وَأقِم الصلاة طرفا النهار وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِالْذَّاكِرِينَ